يا الله يا جابر كسر غدا عايق في سيرة الشعر والشعر من دار دارها مزفير شعر عبد الله بجاي تجبر عزايا بني اصبا وقع طاناي يلا شاعر عبد اله بن شاك تجبار عزايا مبن يصفا وقحطانه مكتوب أهل مرحوم مرحوم يا عبد تعز كل قحطاني يلا ச ரவாஷ ஆச ரஜ ஆர்தான பேச ரஜாஷ